إن الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذي لله فلاه مذل له ومن يفرر فلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه واما انتجا بهذه بلايون الجن سلكوا مساهم وغير ان شاء الله تعالى قد استاغفوا النار نوع خط حديث اوريه ليفس صحاب قال ابن جريج وهذا الحديث يقول رميا قال انه كذلك دول قال ابن مسلم قال رميا وحياه مخالف هذا هي التحامل هي مسايب وقته النبي المتشوي كذب عليه الصلاة والسلام ورسولك وكاسي ورميل وليع الدولان هذا الحديث بهذه الحرامة كتب صلى الله عليه وسلم من محمد حق نمديسي عليه الصلاة والسلام وعياله رسولك ورميل وليع الدولان وعياله أنت على كيسا يلا الله حفظ بمدك أي كذب لا أصول كذب حديث الدروف فالبالان أي قسطة أرورو قيمي حديث كلفذ إيسام أخليه دعونا كتبنا فوائده فكرته إياه وحياه كو إيمان من أيه يقالك دعونا رحكته الوانه دعونا إياه لما يكملنا عن دولي ملاعره وملاعره عدي حديث كاسي وكد لغوه إياه وفتغن جوكته أما هم أخذان شماعات هم أشخاص هم أخذانه وعانا مسلم كان إيمان كليه مارك الله شيء وشيء إنه مصدر وحلوه شيئا يوم قربنا سألين هذي رسوله شرفتي تتكاركوا حديثة رسولكو فوقعون أياما ما يعني روغة شيئا هذي خلافتة رسولك عليه الصلاة والسلام وإخرافتة رسول رسولكو يمتنا معها هذي خلافتة سحابة دهي القراري وإخرافة سحابة رسولكو يمتنا معها فهموهن موضوه يوميا يوميا يوميا وحانا شيئا ياسا يراد من الله يمسمرها وغير موت المآمنة وحلوه شيئا عقل الى عقل الى عقل الى عقل الى عقل ما طرق ديسا كذب ما يشاء الله تعالى وحي آه هي أقرار عن المدرق أي لا يمينة في تفرق كذلك سين وكلا كذلك وإلى باهم أنت سؤيدا من إياه هبايته إسترخي ما لا إسترخينا هبايته قفل السلماء وقال هايرو الأسيدة هي الرؤوسك أريدها سيكوبة أقرأي عان توقها إن شاء الله تعالوا وأقول لدول الله كل جديدنا حديثك أولا إدريس الخوائر والحويرين بحرم عزيز حليم فأوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير بحرم عزيز حليم فأوله رسولك وحيدك ورائيان قال خيرك ويدية معنا دكتك رسول قالوا ما دمي فضائل وعماله إيا خيراتك ويدين جريم وكنت أسأله على شرك هرمون رسول كونجير ماردو سليم على الشرق خير بمر وكونجير بعنوانيه مخافظه اندريكن شركه سياندي هلو و اخر فقره شركه الكدهر سيان و منك صار بنت منهم ما دام يشك من ويدي تشري و خير ويد تشري استا خير وكونجير رسول عليه الصلاه والسلام او شركه ممكن تتويه هذه يه اخبار كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فقلت يا رسول الله ما الامر من رسول كان رسولي يا ايها ان كنا في جاهليه وشر فانك شغل ان جارنا من يشر فجاءوا وطلبوا بهذا الخير الى هل كنتم وكان عليه الصلاه والسلام اذا ذكرت قرانك وكتابك سنرا خيركم الاهليين الاسلام من من ايمانكم فهل بعد هذا من شهر؟ فعمرو بن رسل شيخا اليوم خير كان المناسب سمكته بيض على طاو. قال: نعم. رسولكم يقولها خير كن المناسب سبعه 20 درهم. فقوتوا هل بعد ذلك السيد من شهر؟ فعمرو بن رسل شيخا اليوم شر كما خير مكاسب 20 درهم. رسولكم وكله عليه الصلاه والسلام. فتي دخل لكن واحدو كشر دخل ما كشر في رمضان وحطت له المدمن صراف الماء خير نفسه فاخر برهان فسمعوا انه قال لهم دخل وقال عوجا وكرهت عليه الصلاه والسلام قال هاك يا اكبر حانشيق قال عليه الصلاه والسلام قوم يستنون من غير سنتي ويهتدون بغير هدي ورسولك وحبوش واجب وقر قومي حواليك المال فرجاع من الناس واقف يستمع لديني سنتي سنة محمد بن محمد بننا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي همون هاملين من حمزاء المالي يقول صلى الله لكن همون ما هي وضعه فقلت وخلت بعد ذويك يا خي من الشر وعن كل من ركول كي له ايو خي قال نعم ها هو رسولتين على أكوان الجهنم وعدت دعاء أكاد المهندم سدعاء وعدت الحديد فهم کتاب کی وہ ہے یا کمس کی وہ ہے یا کتاب کی وہ ہے یا سنت کی وہ ہے یا تب کی منارت چنبی ہے یا بنا یا وہ سب مسکین لوٹ دگمے عملہ بغداد میں ہے ہے وہ سب اس لیے کہ خیر دل بھی ہے ترچھا نہ کو ساہوں میں ساتھ اگر رسو کو کمرے میں ابن الجہل میں رسولك عليه المميه لا تتخيل يا هي كل هيار بتوريها يعني مقع ودوال وعلى باب جهنم ما على باب الجنه ولا على باب الخير سميه كيف سندس وديال المياه جهنم مبغاه وهذا دعاء او علم شغلنا قل يا رسول الله سد لنا وهي بلز انواع القراءه نوصي به بقوا قائدينا الى الموت او قال قوم من جلدتنا رسول صلى الله عليه وسلم فحالناها الى الجد تلك المتاه وابتصر بنا ويتكلمون بلسنتنا على الكير ولا تعطف يا او اتركوا الذين يقول ان الماء يغلب فكل المبادئ ربنا سبحانه وتعالى فقل رسول الله فما تأمرني أو فما ترى إن أدرك نجاز فعملون رسولك يا محارفة إصابة قائلة السنائر هذه محتي كانت سؤالة وامامتي تاريزك وامخدسك محارفة إصابة إصابة إصابة إصابة إصابة قالت إذن جماعة المسلمين وإمامهم وغلصون في الروحة أنت المسلمين تأه إيانا لحوة إلاهم وقال إياه انا بركم وسلمتها خربوها قد على عيني، فده حواليه اللي اتس خربوها كده حياته. ايدي بيقولوا الشباب يعني انا رجع يزوروا ده قد على دماغه بخين. هتيجي الخرب ده على وخرت كانت مني دي. هدول قوم مسلم دي قمر عبد القيس اللي سامو بيشربوا. بيقولوا المسيح كان ما له دي ما له خاطر طب شافوا استرابه الناس ده. ايش هيتير على طول خربينها. اديهم عاد من فلا يرضى بالانحراف عن طريق الرسول فهذا من الخنساء الذين فرسلوك قال رسول الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الله انما طاعه بماه يقول رسول الله عليه وسلم لا من يناصره الله عليه وسلم كل المسلمين جئوا شويه مرحباين بك اعلم ان تكون ولا امام قال رسول الله عليه حديث جماعنا وإذا كنت تكتبك أغطى فرغزك إما أرى إلا هذين من يحوه لها كفر من بأن تشيره وهو بصير أعلى مع مياه قال فاعتذر تلك الفرق كلها وعلى تلك الوحى كذلك فرق أسرعه ثم أسرع فيك نحن الكتب فمات تكون فرق ولا تتعرض على أسل شجارتي حتى يدركك الموت وانت على ذلك هذه ترجمة ترجمة ترجمة أفضل أفضل أفضل أفضل سماعاتها رأيه من رسول الكرهدام لحواني المسلمين توتى اليوين فهذا الهدف وحواني بخاري هي مسلم صحيحة هي بكبتها السنة قال الله عليه السلام قال رأيك أفضل فليس إبن اليمان يروح يروح الفليفة إلي قال رأيك إبن اليمان. قلت يا رسول الله رسولك الكريم إنا قلنا بالشوق شرر بصجمين فجعل الله بخير تنه في الى خير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هين وراي من, من شر خير كانوا حي مقد بنيا قال ما قم هاوني قال فهل ورى ذلك الشر من سيد هذا الشر كان مقد بنيا قال نعم قال خير كان شر مقد بنيا قال نعم قلت كيف فاقولوا لي سدوقا تماما يا دي خير بما نريد ويلا هي كتاب السنن ناصدتي اذن الشر دائما هو الساقب شمس نخيبه في سيدنا بي خير كده ده الشر بقى في سيدنا بي شر خاصه سدوق كيف قال قول غرقك الوعي من نظر لدي اين منكم يهتدون في ولا يستنون بسنتي تتفكر جميعا وهم كانوا يهونوا حمد القفلة يا أم الله أيها بعض لا يهتدون بالهداي ولا يسكنون بسمته وقالا معنى الألم تأينا هدون كده لما يسمونه لما سنة كده جمال هو الشلافة يعني فعلى فوق الدولة وقرر عليه الصلاة والسلام ماكبه الله المحنون كان أحلى ليف ومحلة وكبه تحييت حديثي ورصديق النهو الشرق تسمع وتضيب الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا وكلاحة بن ابن القراطين هذا إنسان مريني محمد الصلاة والسلام للقراطين حسناً لكم بسؤالي قسمنا صلى الله عليه وسلم في نفسه آتان ربناه وإمانه وغلبان رحمة الله تعالى عليه في صلت الحديث الصحيحة وكتب عيلا جوان وحديث الدنورة يسؤالي قسمنا كل مئي بسؤالك صلى الله عليه وسلم إليك أبناه إن الإمان دمان دكت دين تألقبها وكما عقلية حزبية ورمية تفرق عددك أنت يا أبو يالا تفرق المركة والدرامة حفيدا تفرق عدد أنت أوريه بيالك وحاليه سلاسة فريد في ويدية إلا أبعد سبحاني وياتفرق عددك فحاليه كبير منك إلا بجال إبسوا صحابا حي بجال أماميسي دردانيكم عيصاب المريمان عيصاب المريمانا تقيمه فريق أتوتي ما تشده صبحانه وحريمتنا إمام الأردان من الله عبد الله تعالى عليه مركض ومقرار أوردان في السلطة الحديث السحيحة يتعلق كالإحاسب حدث شمك ويصيري أفضل هؤلاء حديث من الحديث مشرق حديث الوحديث أريد أن يتعلم أن يكون هذا حديث موين من أعلام ربما تهي صلى الله عليه وسلم على أنك من المهم حقا على ربما تصيح ونصر لهم النبي هي رسول رسول الله وقلت استيحانه رسول الله وقلت هي لديه النبي السفاكر وقلتها بسر ما أحدث المسلمين إلى القرص المنفرقة والحزبية التي اتخلصت جمعهم وشفقتها تشملهم معاونا أعيد أن أقول المسلمين تلما أنت حديث كان حديث كان طريقة بحيان فوقها حزبيته حزبيته يعتقدوني فتح لكثير مسلمين هي كانت تتجع المسلمين تاكلت ثالثة وفترثوتي تاكلت ثالثة وفترثوتي هي قولتها يا مسلمين تاكلت حيثي سماعات كثير بيثير فكان ذلك من أصد ت من منه وععا سكل المقط سو المسلمين تعلمم خ ال سووت القول تج طبك منقا تعا عليه مست كون في تلاة والتعالى ولا تجب ف ش ات ذ الر وصبحين الله معصاب ع وكم وناشي سصورة الفاء أي يتم المامك من الصلا تعالى عليه هلعلم حريثك؟ ضربني سيدنا حسن <تصفح> قبلكم وعليكم بالصيام انتم كالمسلمين تعلمون اي استراق دوران فتنوي الى إتحام على يد كل يريد يسقط باقي عليه الصلاه <التصفيق> ركله مستريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تعالي يا فاطمه ابقي تتلاشي شيء منين ومنين فما دام صوتك ما درس شيء على صدرك يعني استر صدرك وغمر صوتك صدرك لان محمدني انا صادر ما يمكن يقرا لي كتقرا بصورتك الذي خط سمعت اقرا كلمات الدين والنور شريز الدين والنور كيهديه ابو فاطمه ايوك من كل فريق ني من لا والله اللي بقى جابك عايش تطاري دين رسوله كنسو تقول كريا أفر البطلي دانس وصفه عليه الصلاة والسلام أيها الشريس ويترية وقت جدا وانه يجب لأن إمس سنغضوها عليه الصلاة والسلام إمس يتوصل قول أيهم خلصون كتبيجين في الباقيين سنوات رجل الصلاة والسلام عليهم صدح يتوصل ما نوض أيها الرواق لها يا الله وكري رسوله بذلك وبرية أوقو باقي الله هو حد أن يأخذت معك قاسر يا روح فلذي لك معنا أن يباركتها بسر بقولوا في لي يعني عشان مشيت كده شافوا شو هذا بصره دعاني كده مشيني وما حدش تمشي سامر اسلام يكون صحيهات قاليني حبيب جابوا اسلام وقال فلسفه ليه الاسلام ما, ما لا ما قال في مثال كده من من من منين كده كلمه كده ما بحكه منهم مقلبه هر بنغي يا ما قربنا من قبله دواء فحينا بين قطره هوشكو يقول روح لي دعوه انا وين قاعد سيره عمر كان دينا دور بره بس يباجه يا لها هي دي شروه بحين قبل قطره و مصلوش يقول العاب حكي القطره وليقنف بالبيت العتيق لله سبحانه وتعالى شنو ندير سيره فتح عيني يتحال في يمته ينشال صورتي في اي اي حديث كبره سلاش ان يرحل له بالذوق الثلاثه كاريه حديثه عن خمسه نهي دودو كسبت اكبر ما الله وهي حديث حديث البخاري ومسلميان ورسول صلى الله عليه وسلم او هذه كرامت النبي يحيى مشايئ وين ترى ثم شنو وقعنا لو هذا كل صالح حديث لو كله بحر ثاني من ورث الشبكة المنطقة أولا خيرو فقوري خيرو كانوا بدخلين بكيرو دخلت المنطقة على كبه السلام إنه يا خير قيطة مدام رجبك تواسيرو أنا كانت ضلح حشيش إيا الشعائبة وحن بحث لأنه مصحهين وحن بحث لحديث كتابتين فالدمير وقفة السلام إنه يجب نقل كاسي الدعاجة أعرف هل يؤمنون رجب باطين عليه السلام والصلاة التهديدات <سؤال> ضد الضافه يا اما تجون قرار موجب هنا ولد شايكان ودخل وبعدين غيرني ولو صدق بي يعني تشاوه لي لوادي العلو غير ودك وشيبي ربما الموبايل تبوشي يشغلني صار خلاله مرتبه محليهه ما قف خالد له ولا دعوه دعوه اصبع خدمتي يا بس اللي قلت لي لا تفاعلي الحين مره القرارات تحتلي وحين مباشره غير قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن حقي كتابنا سماء رمضة هنجراب رمضة تحتك نجل المسروا يميت فرعان وقال إذا أقول ركوين للدين صحاك وراء قاروها إسلام قال إذا أجيبوه يا رسواك يقولن من علينا هينبا والركوين هو رب السماواء ورد المشلق والمغرب ربكم ورد أرائكم الأولين فرعان مرعب حبنة متشوالي قرار دين جيسي وغير فلا لا تأمركم اللي حرام يمغير فلا بجمع المعنى. فذرته لو نكوجين اتخذت الهه غيري فاجعلني من المنسيين فطاب حنينك يا اسراف طيب والهه غيره انت تتبعي سجن قدري ايك كيف سار الدنيا بهذه يا شرك وكباده طريقه في عمره على الصاد هذا وتقف لي يوحا وخلدين استذكوا على ايامو على الشيده هو طريقه معاني هردين بهذا الحقيقة الثلاثة الثلاثة قال الله عليه السلام هل قام يا بسكاملتي بس انت سألت عقابة مين وما كان للمؤمنين ولا مؤمنتي إذا قد الله, أمرا الله من من ورسوله أمراً أن يكون اللهم خيارة من أمره مؤمن قلباً مؤمن لمعه يوم أمرك جوراً هديه إلى أي حقوقه ورسوله صلى الله عليه وسلم الشيارات إليك أدوا وضواتان خيار منه سير <تكلم thi> <rivalry children> حدث أن يسور حيث يتمنى حمد للأعلى من السلشنة التي تجعلها يصور فرصة أي عزيزي وفخرت كل الله عزيزي مدارك وحادثون صلى الله عليه وسلم بحيث أن يقولون الديني سنة حدث المشيئة طب المسلمين كأم الشيئ يملك القواعد بك بل الله إلا هلين الله هلين المشيئة إياه فأكر دك دعان المشيئة إياه ومحي تعوده الله إياه والداعين شباب وجامعيه وعلى مدينه يا ملك قرحك طب مسلم هدوس قرحيه دور ولما قال بقى يدور سخريه شباب حي مركز حينا كنت وايس قرحي مع يرقاب هذا يا الفلان والفلان كده قدك عارفه قلنا اي بالله ما ادعكش بالعشره رايحين كلنا سوق قاهره انكم جايين حاجه سوا خاطركم كل مسلمي ما تنسيش امور ديونك بالنامات ساس شكلكم انتوا لكن وحواله مشييه والله اعلم ها عندها نفسو تشدني يعني نفس قال الله تعالى وقال الله صلى الله عليه وسلم حديث انه المسلمين تقولون انت استقلافان لو عايق دورانات أمين كرمين انت أدام تروبيا أغرق حديث كواشا هي. فإلا بلا كلهم جماعة ولا إيمان هذه الإمام لا نريساتهم إياه فحفظوا تواب العجالية اختلافكم عدون إيمان درق ما الإيمان كنكار فأناها يأت سريم هي إمام. إمام حكم كي لا فيها لو أكبر من الناس أو ربك تعالى اللهمين هو أنا السيطريني و أنا يبقى كون قرم أفضل منك فلنها دين ملحلينه انتو طاك إيماتين لكن هذه السيطرة وعليه السيئة شبك عبد الله عليه السلام وقال قاري جيتان كو وصلنا من إمام سحر الحق نصبين إبنالي تعالى حديثة ورسول بكورو عليه السلام فعاتلنا يتقال لنا يا رسولك صلى الله عليه السلام إنو لماذا شئي أي مننا إليه الفرق وضعنا فربا ينقدر علينا وافره ديني واحتني رسول كربلا كبير انت اه يمكنه ينتظر كويس قوي خواليكوا هنا يتفرق يومده وتتعب الدمت الله فالذكر السؤال في مهاتك مسألة كوالله حيث عنه هديه انت لكي يوجد حديثك تعليمي ستسرص المسألة التولى وهو يسلك عليه السلام والصلاة قوم يستنون بغير سمتي ويهدون أو يهدون بغير هديه وعينك ومع ذلك سمنا إذا آيان سمك بغير ينهنوك ينهنوك بغير وقفلك الله وقفلك الله سنة رسولكم حدث سبناتا عليه السلام سنة رسولكم حدث سبناتا بنبتل العدول إلى إسراء العام قدكي عدى ردل ما إسراء العام ما أنت رحباً ما يسمى إله إله ما حدث لك توقراً وموقع سريني سر عبدالي تعالى سرد بخاريا سريع المسلم إياه سنة مسلمك أحمد إياه وطبت فراحة إني حديثك حديثك تسرنايه قول رسلكم انها هدولي فلا ورسلكم سنا DIDها دولي رسلكم وفي�� إتني يسู่ من أكثر هدولي ورسول رسلك كريس ما Hack سنانا مرسولك الله هيكمةench pods سنانهョ جميلة معيس شاي رسولك اي مش هاي جين الياسي London رسولك انا وصل cottage سنان له ميرسم اذا اهلا خفت المسلمين فالتماعك لأيه بحث لرسولك هو بداعظر المحل الآخر يا تماعك تماعك من أحبوح ويضعك بحماية إلينا من تي أحبو الله فحر الله أنك وانك المنشي خوف وعلى رسولك التماعك ومفتقي عليه الصلاة والصلاة تلت المجمعات المسلمين وإيماننا فما حين نجي إلينا وحين نجي إلينا حديث رسولك عليه الصلاة والصلاة سمد رسولك ما وعلى رسول الله وعلى سنة الحديثي عن عدارة مسائية كتر ماني على التحق مجنة دردارة إمامنا ومتع وعطينا وعاكم احتلاف بلا مغارك فصولكم حضر دارة فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عربوا عليها بالنواجد وإياكم بذتات الأمور فإن كل مدتة بلعة وكل برعة ضلالة وكل مدرعة في النار اختلاف علماء المذاهب الكبيره سمى ذلك غلوه على الرواد والمؤمنين المحترمين هي تفسير للفتاوى واتباع سبيل سلف الامه اي اشاره الى خروجهم وان اتباع الكتاب والسنه لفهم سلف الامه وان كتاب السنه والراوي صلى احاديث رسوله يتعاونون في اثبات الدين والوحي وهذا ويقولهم صورين يا سماعه وسب هو وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم انشدي هينفع عينيا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنه ان بغضوا بترك ما شاء الله مدعوين وعالم كبير لي فركه هذا الالتزام بالكتاب والسنه كتاب وسنه النبويه وما شاء الله اسم شبعي الأكين مره هو عندي نفسي إذا أخبرنا الدرس بأمات ستك الكتاب والسنة شماعي هم تشياء بباري حوالهم وإذا أعينا أن أترى على رأس آخر يستطيع إنت يا رسولة جينة بن صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الإيمان فالأتي واجئة نبي المحمد صلى الله عليه فأيكمونت من لنبي محمد وحبيكة كنت يجب كردي فأس ياشي لو يديني كما تشاهدون كرواب عيوكم ونيا نبي محمد صلوتي لي عليه السلام و السلام فس عكسة درسلني سواء وهنو هيناء لي بالعالمين لني محمد كدرين بي أعطم ملكة عطيته ونصبا أطلتها فأحاكمونتها خير بلسوة خير كان لني محمد نؤوها سماء عقلت السلام بكتاب السنة حبيب وكوية ومية وحاجتت لأسه وغير آيات قرآن المفوحة إساء ومية والرسل وهي سنتي سريحة هأثر واحدة عن إساء مالالله يعتمون عن إتسام بكتار والسنة إلى أني آثاثتك ومية كذلك أحيالي لأن عدوكم وركم هراما خير ومودي حتى الآن همتعني إتسام بكتار والسنة خلد المسلمين والإمام المبايدة وفرم انت أساني وفرم سنة قد يقال سنة قد يقال عليه السلاة والسلاة سنة من قول محل يستمون بسنة وحيث هيتبعوه ولا تنتدعوه فقط مفيته راعها بالعيث لمن بالعوة رئيس المغفرين عليهم أطولها تقولوني مع ابن محمد منعتها السيئ وليا تكتلوها تحسى ضيائه مركوها روا شايرة الكوكور مانا الكوكور لما تكفير المسلمين والفكهان إن المسلمين تكون كنت تكفيريان ولو رد كمرهم يسوي عالم بها خبيل بها وأقبرون يولي المولد مر كوور تم ناشه تماما حاجه قاضي ابيع بيع هذا ريحه الفقه والنسخ حاكم كانوا مسلمين فضلين وتبقى سليم ناجي في الاسلام باذن الله كله كسره هذا الفقه تاع الشيخ نحفظه ان الفقه بيعلم في, في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر قياده الله مره ما كان بيع هذا شغله الدنيا اللي نقولوا في الدنيا وإنه بيحيي في حاله لا يبقى غير رسو في دماغه قلب ذبغل كنا في الشهر هذا نذكروا تصليب ابو يوسف اني هذا اللي حروح الليل ما كنتش من الليالي الكبيره بلاليكا فينيس ما تخبطتي فانت رجع عن كل طرساله ما يذكر و سوى دوله بالليل دول ما قالش واحد من الناس حكى له الشيخ تواعدي وقال له لا تكون هو بالليل طريقه جمعاتكم و طريقه عليه الصلاه والسلام ما كان قال في هي حياه وحياه كما تشاهدينوا ويوا متفرقوا ولا ضمنين يا تكسير ولا كذا منهم واشاي واضح واضح فهويدي الاشخاص باش تكفير هذول يعني برضه حاجه اعتصام خاصه تيناو غير والله الدنيا تفرق المسلمين طول حياتنا يا مسلمين تاسمي شعردوين فرغوا وقالت تلك الأمساء الأسقية الهي من الله هذه أمتكم قمة واحدة قمة متفرقة معه فهي ذكرت التكسر أمكري ويهي واعتاسموا بحظ الله مريعا كنت الحرق الإلهي وراء كتاب السؤال في فهم السلام بالأمه وها تفرقوا ركالتينة تفرق إلى لديدي صلى الله عليه وسلم قوت المامر فإن يد الله على الجماعة سنة وقالت في مسلم कोई लोगता فيها اكثر ما او مكان مسنين مفاقي ليس طلع لسيد لكنه والله ما لا اله الا الله سبحانه وَالْمَغْلِفُ بِالْحَقِ على الْبَاطِلِ فَيَدْمَكُنُوا فَإِلَهُ في هُوَ الظَّاهِرْ وَيَكُمُ الْأُوْلُمِ مَا تَصِفُونَ حق مرثل مطباة الفلسكتينية سناقر وحالي مقاكة فضكة أي أن يدعم كل سببنا الأورجلية الاعتصار والاستراك في الدين وإن دي تلوكة حقيقة لا تلوكة حلقة, حلقة, حلقة في الكتاب والسنة ساسي وش فسنكوا عليه الصلاة والسلام سنوا شيء حياء ودعوا المسلمين تقيدوا لدورتهم والله ما أعلم حل والعقد لأن يحبينيك لله ما سننكره وعددت الوضع بأي الواقر حنياء القتالة وفي الزبنة اللي قدت على في الثانة جهدية مسلم ليكينا دعاديا اي الواقر حنياء فقالت الله ما أعطيه قريه إياه وراغه إياه أعطيه إذا انتبه فقالت inka so dariiqadi saxun waydada suqalaafay walaa bukralee hadana murcid waxa uu ku qoray qaraa inuu dagaalno ciidanka dagaaladii kan daymaha aan ku boosaas ka dhacay iyo geelo أنه لا لا يسل الله لنا preciso الآدل يجيب أن كان الك Rome كان يقول صغيرة أنه ذا niet كنتاني شخصه إن الله ثم يخصون على نفسهم صوتهم وإوفهم هذا النبي رحمة صلى الله عليه وسلم وخليم إلى م Lilian بالطبق وخ MODID لا توقيفيсь لا توقيفي عندما لا يؤمن فهم الهل الذي يتاونسته من ذلك كثيره وحكم طوال ايام فقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام من يرضى مسلميته قال له فرض الضمانه قرطبه هل يسمع صوت قرقعه لي الى سبحانه وتعالى يقول كلامه اسمه الصدقي يا سور ذكر فحا مذكر يا رسولهم مكذبوا وقصدوا قسنكري مد في جار ونثار فشانياء ترى اللي يضوا مكريا انت هذا بيقول إلى هذة الولاد والرجال المؤمنون ونساء المؤمنات حداري كتشين لهذه المنفقة رفيك ومؤمنين يتم المؤمنين المؤمن في جلبة وعدها إلى هذة المنفقة السحلة ما كانت أيضاً كثيراً قرية لَوْ تَجَيَّنُوا لَعَدَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَذَابَ الْعَلِمَةِ للأخير الآيات حداري سعناه للمنفقة أذاب المتنسيين ليك بأيدي المؤمنين المؤمنين تقدم عن تدو دول الله عليه وسلم في مكه راك من المدينه الى المكه سيدي عليه وسلم سيدي تيها من القرى مرتنا بين السلام و بجيه خلاص الطونيه سيدي ولا دوم لا راهو بيولا كلام haga is qarafen isa yelbes ukraat iyo taksiir qosarso prado chuci aaceladii hassaniga nafafiye umar si ney rebini iyo hakeen maqdur prado chuci aaceladii sayla nashiyo xis is barada noqonaya raab maasor gari surul buniyada taqayara ilaa ma baniyada calaamada ka hada يا دروسي وكلها مقترضه سواء كانت عقد على ارجنساء مغطى او كونفرانس قطامه ببربره تنبران غته الا استثناؤه خايب كبيت التلاميذ مزاجنا على ارجنساء قياله وخلا وجل خلاص تحضروا ايميداوك إلا انتم تشي شيخه ف بركاس عمر فرميه ووالدين فضلات يداوهم ردينيا وخلا علينا ما جايين وكفار بعض كل بعض لا كل شيء يساوي لين بس قصصره أمام اسألة حقه وآلوه الدفير كالهين أيوب صحيح الدفير ومع كطارا إلا ونقم إدراه ونسع ميه حلقة السبب تلفيسة مختلف الطبق طالعنا حلقة السبب تلفيسة إلا انك تعطي السمو سبحانه وتعالى إن هذا الأرآن يهدي للتي أقوى راقب للتصياء وقد تستورتها السقديلة خاعة وأنها سراطة مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتقرق بكم عن سبيله تحررت الدجره دي كينيتيه قوه يا العطار حجر بيسيت اسلامه قراي ان بعده يغيبتي قضيت هاي برقه ديتي بربره ديتي حار ثلاثه صخره البعد بينهم شديد تحسبهم جميعا وقروض مشقه فعلمكم يا رجال طالب باكم محال لو اقول لكم طالب جلت في ذابو شوقا حاول ان يملك لدي قرخيره قال ماذا قال لك بالنيه لكن ما يبي تلقه بالغوري كانوا منطقه تحيم من سنه واحا وفطوه دي شويه جاي نجي نكذب بان تبين هنا خار تي شالين سوخ حق لكن حق اهره هي ابن اهل من حق مولاه لله ولا رب شوم سبحانه وتعالى مرتي عليها بالظع وراكدين سوف ينكتب ايها يعلى القلب هيا اللي يقول هذو دينتي هو التسورتشد يا شيخه اه إنه فلسيوت محي ثمانية حديث خديثوا حراري لهو هراب محالة ثمانية ما ألم اي تعليين اي كدح بالعبان تي مسلمين تهي الله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا هيا كي كدر بيه كي كدر بيه بي هاي مينة كتاب بقران من كتابة من دوست وقال بقية الحرام ما تقولون هاي علامة سبخلقفة لي وقال بقية هديتهاد وقيتش هديتهاد وقيتش هديتهاد وقيتش هديتهاد هدي ألي يا ربطرحيم حرامة هديتك هلا دعني اقنعنا فحرامة شوارتوا من العيث يلعين عن دليل ولي كان من حج غير الناس لوجب فيه احترافاً خطيراً هدي الهي نفسي سأعلم كلمة مهم كتابة اصخلافوا يعطي رايب لكن كتابة للسي سبيهني وا عشرات حضروا مثل الله هذين كتابي قالوا هذا الحال ان في اللي بيقولوا اللي بيقولوا حال الانستغرام ماكو قانون وشوفه زي انا لكن هذاك بعده كان عليه صادوك يعني كتاب اسمه راح هذوك كانوا كثير عام كثير بكليه شو يعني تريدني سير قالوا يا حميما ان روادك لدقيق المسلمين کا حاضر ہے رکخنا یا الی یمین درخلدان دیگ اسلام میں نہ بنانا عراق کو دادی یاما بنانا کپرس کو دادی یاما بنانا افغانستان کو دادی یاما بنانا کارگیزستان کو دادی یسوفہ نہ بنانا دیگ اسلام مولسٹان کو دادی یاما حرام رسول اللہ صلی ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبي ان دماءكم واموالكم يا قورين واعراضكم يا شرفكم ان تصعوا عليه سبع سنه اموقف املوا قلوبكم يا ولاه وتروا احنا عتقا حرام عليكم تكبوا على عليه وسلم سده ما انت ما له رمضانه سنه ته في شهر هذا الحيره وشهر الله الحرم في بلدكم هذا والحرم المكي سده يا ربها خرمه وليليين اييه حرمه وليلي بن رسول كحري عليه الصلاه والسلام لا جوال الدنيا اهول عند الله من كذب للمؤمن جئنا بالقرار هيا لله قد تكفر الطيب والسمع والطاعين كفر مسلمتي في دار الاسلام سيد العالذ وعيشته صعب ديما كذابين على لحن يجيب المكتول بالقاتل ياماً تياماً كي يدينا كي يدينا أنت تياماً سوى قرأنا يا ربي يكون هدأ يوم من العرش عرش الله يوم بسيار رئينا يا ربي سنحنا فيما قتلنا وحالا يا ربي قرأوا إيوه إيوه إيوه إيوه إيوه إيوه فحالا ربعك يأتدك الله انت مرحوينة الطائرة سوى قرأت ديك إسلام قاشر الله يكون اذن انا شريك الدوله عقد البقاله ريقه <تصفيق> رخصه دي بسامر ديني حلالي لكن دي لوكسي قرصني بقاله ده يعني دي كمانين فرد ودارك سامار ديني لوكر يستغوكشين يعني سيطاب مين ديان ديات في صحه يستغوكشوا سامار مين ديان دي ولا دي كشين ولا تفكير ما ودي دي بسامر دي بناي اسرع قرون يا عليك دي دعامات وانا هسه طبيبي كانه يقول <سؤال> لي روح اقرضنتك روح لي يومي كامل هيك الضويه دي غاليه يا ساره وحري اللي يومه ارمي يا ام سيد ما حول كلمنا كذا يوصلني من من شلت ماليس كيسه قرضني مالك عمرك دي تجيني ابا ما انت ما بابا قاعدني مو فيلم انت صواب وراجل بس عمرك بده بلاميه هل هذا عدل وحق هذه معادله عرضه لله لا يقدر سبحانه یہ لو باہنے کو سے مسلم کا ہے ہر عقیدہ نے عین کتاب و سنت کتاب و سنت انکار سے اوقات یہ ارضیوں بری نہیں وہ کوئی سی بری لا كيو عميانا هاي الأوار تادي وقتها لك وهمين يقولون لله يقولون مال عميين هو فرحبون هذين السواق أعطوه إذا أعطونا السواق أعطوه إن أهل السماء فحاتوها صغير النساء فهم غشنين كنت مروا بها كنت بسه آآ مال عاشي يا خبع الشيطة هذة مسلم أم أهل السماء أم أهل الحديث يا المؤثر أم الثلاثي مال عاشي الله دائما نحتويه مؤثر هل أصم الله تغير حقائب جدي ها أسماء الحقائيات اللي بدأت الشو لكنه علامة اسمك غير الحقائي منعود الحقائيات اللي بدأت ها هو السلاح مضع كالساق وكانت بدأت رساقه ليا سلاسماء السماعات اللي عادت منعطل إليهم والطريق شرعي ربنا بنانا انتظر على سمية دينة إسلام كطوبة بنانا انه جزب لكما يسر دينة إسلام كطوبة بنانا مسلمين توامن دين توامن رب دوردواميت ني دوردواميت عليه الصلاه والسلام اذن مين تودانين تي ایمان كون متوا و مين و راتش نغون ساسو موقفه مسلمه كون ولي لو كان بحاير ماها فقط مسلمتي ما يكلتيني ما تذكر و نوي الله عليه وسلم المكرمه سمني تي صلى الله هذا انا اكلم محاضرات شهديني حتى انا هذا الشاير اي القديم الشنب حضره لكن سنة وهذا العرقات السلامي كمان عائل ورديت رسولك الوليد عليه الصلاة والصلاة كتابك الله يحقق عنه واحد سنة رسولك الله يحقق عنه عليه الصلاة والصلاة وحن الله يمتلك تيوبان إليه سنة رجل الله يا حياتي من قيمة الله تعالى عليه كرام أنا أم أرد وردي عواضي أم أنت الله دباب عن رحمه الله تعالى عليه فان هذا كيف شاء الله تعالى عن ايرض او ان اخره انه غير رحمه الله تعالى عليهم كولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشويه الى من دام ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم على الكدغان يذكر النار و باقي فقام عامه فلم مستوى مش تضعين مشيقان كذلك اللهم صلى الله عليه رماء السور جرسوا على ضعف الجنة ينرم الناس إليها بأفعالهم وينرم النار برفعالهم فكلنا قائف أطوالهم من ناس هممهم قائل أفعالهم لا تصمت منهم فلو كانت دعوهم إليها حقا كانوا أغذى المسكتبين له فهم في السورة أد الله وفي قطاع القرح إنه قايم الرجل مع الكرام تاكي فاتي سأل ما رأس للمك في هذا الخارج وذلك ولم يبقى الثالث عن طلب علميش لديك يوهي وقار المريه يبقى علم الشيء الذي يبقى علماء مريه أياه باته وحيكا فليساهمون لأجاب يسمعه للمكايم ستوقف الله سمعه وكار أمرها إما كمنها وعلميذي هم روحي باته في الأولى اللي مشى برها رسول الله جريمي سمعت عرض فرل قوة وحسنها لكن قلت فرل قوة وحسنها الله قال رسوله فرل قوة وحسنها قلل المنطين وهذا من عرضه تعالى عليهم سنة من وقتها تبك وحين وقتها يليل تبكت السيام لكن حقيق قد قطاع فرق وعورا من المنطين لمدامله لسا كل ما تعرف أسواه للناس همه قال تفعاله لا تسع منه فإن كان ما بأني إليه حقاً هفي وحي ذكر مطاق الحق نرمي الوياي كان حقاً كان الأول المسجين من له وحي لا يكون أبوهر يأتينا معنا قصر حقاً يقول يأتينا يأتينا إستغلوا وين كون مبتوكوا لأنا ولا يبهر أي أتينا ذلك وقود براقم السائل من مخالفين لها وعيد أبوهر يسير فراقصة اسكوا لم يتمعها. فالخطوطك قاربا يا سبحانه وتعالى علمي إيمان نسيين إلهي ويكبا كان ينحق الخشية قارب منه أترام شان طارق <تصفيق> المئة ثمين وعشان طارق <تصفيق> فروضة كتارت يسول الله ربك هم حقيقي كنزي طارق <تصفيق> طارق <تصفيق> يسولنا برطاء لكن الحرارة يستيطرين في سواسلينهم ملك الأحدى بدلا يهوالي وقام السيارة فراشنا يمكني يال أنا أدراوه برطاء فحتى سيوا يستدير بالاتيت وكانت هذه الفريسه اذا وجد صحابي ما تنعلو ولا طرقك موقع عمل خطا ان غيركم افضل اركوا هي جالس على باب الجنه كان ذا مدى المحاضرات قالوا يا أحاول ما أنت سوى مالي لقوف حليل إسلام من مبترين ما أنت سوى مسلمين سوى ليه فلا يا مشيط المسلمين وقال ما أنت سألة وكل فرقاء إتكبت دائم بك سرى فرغو الله تعالى حقا أنت يا محاضر حقا أنت سوى مبتر سوى جمز كاسيو ديويا دي بالي الناس دي سلام عليكم يا بيه الانترنت كان عمران خريصا في مستر متكبروا لو عملنا عليه مريين لكن حتى هيتفرجوا كل بيت بتبدا دوت بقى على كل ركالتيني المعاصي معصيه وطار وقتنية معصيه وكلامة وطار وقتنية معصيه وكلامة وطار وقتنية علم ترسل مياه وقتنية مرغبتوني المساعدين في الاسطولة وصليها مائزة ورمانيها ماشاء الله مرغبتونيها دولتين من يومين إذنك بالبادي مجيس فهنا سمستخصوا هنبانين من يومين إذنكتنا معنى سيسرة تكفيروا ورقولها لأولو فإنه هؤلاء يقولون دينكم اذو منهم غير ميا نس سار بو قدين يا رحمن الله فكانوا ذهاب ثاني وسيله ان قالوا ان غاده تجيهم ان دي تبعد كصوتها و قال حكوا تريوا و قال انما النصيب زياره القبر الي ايل ان قد عليه زياره و وفي قصة تحليل الحرام وتخليم الحرام وحيا به إلهي الحرامية وحرمي إيونه إلهي مركز حرمي والحرامي بليه حرم درها أشهر حرم فيه أيا الجراري انت تجارمين أياه تحليم براها لنجع حرامي تليه أرحب الله يقول لها انت لها حرمي يذوي سبحانه وتعالى تشليل تشيك فيديك هي ما كان سيلا إنما نصيح تسيه لو في تحليل الحرام وتحليم الحرام وهلا ني هاي الحمل من على الدين وغيره اللي في الكفر يظلم الذين كفروا بركات الله الرسول العظيم يحلونه عام ويحرمنه عام ليغاضوا مدة ما حرم الله فيغرم في الله حرم الله فايستدين فقطوا الى اليمين والفقات اضر بذكر الله فقطوا وصدق يا رب هذه لا بالمستلائم ولا بالبشر ما كاين ما كاين فرمان رايته روح رو تتمن المحمله تضمن المحملين في دوامه انه واضح قرابه بعده سواء كان من اللي فاهمين ولا في المزيد مجلد الكفر له مزيد وله مجلد كفر سيدي ثالثه عالم حتى دين كتاب في القران كرهه بيسته وذروه ما بيمر عليه هو اسمه كويه هي في غالبه كليا ككفر قرثانيه كفر كل كل لكن كفريه قرثانيه ده كفروا بذا ورمات وبعضها فوق بعض فده في مسجد ملهي هي تيارات موجوده يا جماعه مجرد من الكليات وعمل كان سيدنا محمد صلى الله عليه تعالى عليه ان ده كان طريق الرسول في الرباقة عليه الصلاة والسلام تراث لما هو أول شيئاً جدد في الرباقة فلس كثيراً تريقي حقاً جدد في الرباقة لكن إن بدأت بها فقال ما في إياد الحقي أي كرب أي كرب وإذا كان يكبر إليه المعددين بدأ رقم الله بها فهل يسكتني إياه وإذا أنا نيكلوبل هي تونس و هي سوي تانجير اللي جاتهم باش تشايي مر اي زوجة حاجه للسلطان من السيشل اعتقالوا معايا الى هنا يمر اي مدارسها وحقوق كلش البشر حتى لو تصدقين الدنيا تعولنا اكثر وعمروت ترى هاولوا معلم ولا ولا في الكار تلقى كنت على هذا انا قد تعالك أنه صدني أفر تنسية قد ونمت بفريستيس أولا يأدى هواي يأدى هواي يأدى هواي يأدى هواي لا يفتحيون يشعر نتشب قال لهو يمانا يا رحاك اللي يا مسراء لما لا يتبقى بيك ها فعا كفرده دي وانا قال له يا رحاك اللي صار قرى في القيادوس اللي ما يترى يا رحاك اللي انغل مجسد انت تنير لي تصور انا فين اللي هي اللي ما بكتبه دي الزهفين قالك دي ورتك يا روحมารني يا والده حمارين قاتل دورا ان كان يسرعنا قدكتور قفي على اليمين وهنصور هو كل جن كل يوم تسافر الطا خارموا خبر حقوق ان هو ده ممكن يجي يعاندوا ويستسلموا كده هذا مين يستاهل يعاندوا باللي كانوا اللي في تغيير الموضوع ما لكن دي من حق ولا فهموا الرجال اهل الصمون لا يخافوا بالله لما تلاقوا عيد على نفسي على نفسي ولو ربنا من حاجه هيجي بيتك وان ديني انا في لا غير حليم جدا لا الا والله كده ليك الجاموس وبتسقع ليا حق اني بريست انا بدور بس بقى كلام الله تشويك انت يا شيخ ربنا يقويك ماشي خليك معانا حي شيخ ربنا يطول عمرك هم شيخ لك مرض لا محل يا شيخ ولا والد قالكم بس من عينين اطيح العين باه يهين العينين سنة الرسول كذا عينك بتي وانا ارتا بجانب اه انا عالمك كويس طب ادي سنة الرسول كذا يشاخك انت هتاي انك تقول انت لو جيت قولي يا خاف وانت جيت قال ويا انا شغله تابا مين هو ده حق قول حجر في الدنيا وكتر سنتي لكن المحب الثلثين انت هتقول تقول فانجم بالمره فان كان في حدا فر اي سمعات غير ذلك حدث معكم خلافه والله الله ذكر كل يبقى الاداه يروح على الجماعات اليه وبلد الفكون علي الصلاه والسلام لا مخ كل الجماعات الله فلسطين اروا غدا لمسائل الكراهه فاحا هيستان قاعده يقول قوم قام جيا راي مناظره ينداهنا سن الهدايث عليه في هيات مسائل التطالب سن كوابو شيخ ف كوارث كان ينتصر واضح في أي مليمه كان ما ياركه السيتشواغا ايجاردين او لو كان يشاهد الغارمه كشولا كما قال ولا يستطيع ما ولده سنانجل وحا اري الذين يقولون والله لا تطب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر ولا يستاجني يستنمون بغير سنتي من قدر ولا وعلى كل فوتون على يتكلمون مركي وقيد العليسا لما تامرني مدرك من, من دارك تعال ابوك يا ترى تهدي ان تقول ارتق قال تلك جماعه المسلمين وامامها غسوك وحادثه زيستر جماعه المسلمين ترى اي امامكم سؤال من ديته فان لم يكن لهم جماعه فالاكن لهم, لهم جماعه ولا امام هداه تعالى سلكاً فرقة كلها وحتاجها فأعتذل تلكاً فرقة كلها مقتل الله عنه فاحتذل تلكاً فرقة كلها وحالي يأي سلوها سلوكي فاحتذل تلكاً كلها وحديثها سورة بخاري ومسلمين بوريان فرقة وطن السيارة وقد نعتي لالا شعبيهات نا تريديهات رخش بنديره تاع الورديره اسماعيليهات تاعتريهات مسيديهات باديهات غاهيهات قبلي الدين تاع كلها فاعتبر تلك الفرق كلها وحفظك صلي على سيدنا إنها الفرسة إنها الفرسة إنها إنها إنها والله رضا فالكي فرسة <تصفر> ورسولك صلى الله عليه وسلم والليلين فاعدزل تلك الرجرة كلها وعالكذا يرى تأثيرها سيبتن رسولكم في خبرنا عمران عليه الثلاثة والسلام هذه السيافة وهذه الرائعة بيدي وسلمك عليهم الرائعة في, علي علي في الكرية من الرائعة سيدا هنجل وحمد الله يا هذين العلماء انكجوجتا يا هذين العلماء المتقدمين تهيبا طريقا كليا اقصى مسلمين وكبداه شنونا مكبر ينهي تهي ان راعه الكتاب والسنه وما كان عليه من اهل الامه كتاب الى سبحانه وتعالى يا سنه رسولك يا وحي تصبنا يالترقي والمدن تلك امه واعيه وصحابتي رسولك واكو تابعين توله افاق تابعين واصدق واصدح قرني صدح حاضرني صدح حاضرني كل الموجودين والمرايه محل دليلا فحاول دليلا ورسولك عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم وحاول خير بلغت خير الله رسولك عبد الله عليه الصلاه والسلام طب وحاول خير قرني, قرني. واقتداء المولى وقالشيساً نزالة سحابه الرسول كإمانيه وعلى اليوم قل واحد رفت مياه ومئة صنع وقل خير الناس قلني ثم الذين يلونهم قلني جايلا واحد قل ده رسولك العليه صلاة والسلام قلني وفحيكا وأرديدي سحابه رفت ثم الذين يلونهم وقلني لسجحا وأرديدي سحابه الأرديد ولي صدحا قلني عقيدة وديه حيث تصدنا عليك لك انكوه لي وحانا هين وقف مصر في كوبة بها ديال ما شفته سيدا أوجه أيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عبد الرأي تلك الثرقة كلها هكاثرة بالرشة يا جي فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمان بل أينا أجمع ولماذا وأوينهم السنة سيدا الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن, عبدال بن باد والشيخ محمد الماسر دين الألباني والشيخ محمد مسارح الوسيمين واسدح عاليه الأول قفل من يسا أما إيمان كيسية تدين كيسية لجاشة كيسية قباتره قاسة احتمال وقت قلنا وين ورايين صرفا ما انت اتفرنا ولا يوم عاشه ولا يوم الله عركيان الله ما اعلمين بل ان هذا كله يوحكم منه ان شاء الله تعالى هل تتكلمون وحايا عبدالعزيز ابن عبدالله ابن الداس رحمة الله تعالى عليه رحمة الواسعة ابن الداس ابنها ومفتي عانكها يا مسلمين تعالوا هنا هاي انتوا شو نقولوا قايله ان مماك في العربيه السعوديه لا في مفتي عام فها يا مسلمين تعالوا هذا يمين خوبري تشوري هذا يمين بو جرد تشوري يجا رح لويديني يجا عندي سؤال يا مسلمين شو بها يمين كجوابه مشيدين وياهاين شنو بنبسطوا كردي بنبسطوا حلويجيه سؤال لغايه ما الاستفراغ شو اسبوع هاي نسمع يا سماحة الشيخ وابن الباس رحمة الله تعالى عليه عن جماعة التبليغ وما تقول به من دعوة فهل تنصفني بي انحراضي في هذه الجماعة أرتم توجيهي ونصف أعظم اللهم ثوتكم وعندوني من بات إلى هاي الأسر كينا وابن الباس رحمة الله تعالى عليه وعن مغوات معد تبليغ يدعودي ودعودي محالي من السياحين ما انا اوضحه كون داود الاول مسوحته شوهته اركو بحين ما ابن الدار صاحبنا رحمه الله تعالى عليه وعين ابن الدار كل من دعا الى الله فهو مبلغ واتقف السنه على البت وهو باقي دعوه اسمه مبلغ تقول انت كارتينيا عني ولا وراي حديث البخاري وريني بدريشدي لكن جماعه التبليغ المعروفه المنجية. عندهم خرافات وعندهم بقد بلاغ وشكيات صافي كما على هدي كتابيه تبني لكم الهه دو اجدوا الخرافه دي بدع بل عندهم بعض الشركيات ايوه ابن باز رحمه الله تعالى عليه قال في جوامع واثناء فصل فضل ان سبحك سناء محمد بن ناصر الباني رحمه الله تعالى عليه عنوان باب الوجيه سماعات كان حكم فقه التعدد كما بناي نفسه بناءه وعلم انه هو الحكم الشرعي في تعافل هذه الجماعات والأحذار والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في ملايسها وأساليبها ودعلاتها وعقائدها ورسل الله يقامت عليها وخالص أن تراها تلحق الواحدة فما الحديث على ذلك وعن نقول له أحد هو يديرنا الشيخ إلى ناشته سماعات كما أنت إسلامي يترى سماعات من رقم الثلاثين في الهان كهزة الثانية لكباح إيقوه معها سماعات حزبك. وتواعة الحق وأهل صنة والجماعة وأهل فرقة الناجية والطائفة المصورة وأهل العلم والفقن والحديث إليه كم أنت على مقرم وصلاح دوله وأفوك هاي وعن نقول كوراً محمد بن المحر لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجوال عن هذا السؤال نحوه الوحي اللي أنه يتوى يا روح بظنئ يحضر بظنئ ولذلك فنجد الكلام فيه وإن سألتنا فنقول لا يقدر على كل مسلم عارث بالكتاب والسنة وما كان عليه سلافنا الصالح كما قرر صلى الله عليه الصلاة المسلمة وكتابة السنة قررانيا هي السلاف صالح فاصلنا ولي سلافين وهذا تعرف الكتابين وكذب حسين شماعات الخارج وقل الله يقدر علينا هكما درسونا يسو أن التحذب والتكتر في جماعات مختلفة في الأفكار أولا والمناهج والأساليين ثانية فليسم من الإسلام في شيء تماعات أحزاب يسكو خلافزا منهة أهان يسلوك أهان يوضع أهان إسلام لماذا وحيكي قتلتها المثلث فمعنى دينته إسلام كما قلنانا معنى دينته كبيرا نوع داله من, من الإسلام في شيء وفي شيء دا معنى صحبه وخاله من الكوفياء هي قفوي للمسلم غبطييا من من فاريا قوقازيون لاوي جيو المسلمين جميعاً يمد من محضر و تيهو يسوى أمين بكي يمد ناوك ونبي محمد الله عنه عليه الصلاة والصلاة شويتم هاي لقونا تسوكي نبي عليه الصلاة والصلاة طريق النبي قال طريق أنا هم بفكر رائعي ميوكي لها قال ربعا لأني أكثر عن سنة إنا ميوكي طريق النبي واحدة بطريق يرقع ونمى أو شيخ السمعين طريق النبي هو طريق طويل والكتاب والسنة بفهم السلف الأمة وكتاك الاله يصنع رسولك ولا بارتول فهمه والله فهمه سيدي اول فهمه من أسحات رسولك في في من هي الطابعين تي أطباع الطابعين طريق النبو عليه الصلاة والسلام علمه بسعانيه شاء لكم بسعانيه وحيوبا هيا هيا هيا إلا رؤوله العلم النافئ والعمل الصالح باكتداء واكتفاء طريق علم النافئ العمل صالح بسعانيه يدول قديانيه لنهاريه ابن عسيمين قاصة صورة قدم بيسا فعل ويدية هل هناك نصوص في كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إراحة تعجد للجماعات الإسلامية شماعات والله أورا هذا شماعات حالي المعتسدين كل فرامة للدني الإسلامية والله وكلما نرح في سورة معاشر وحبا من يدري نبوح توله الإشاء أنه ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعجد الجماعات والأحزاب بل إن في الكتاب والسنة ما يتم ذلك كتابة إلهي صنع رسولك وحتما عاد فيهم سبير القديم يقوم السلام بلوح كتر وحدة العيني مكان طروف أخلي قال ذهن تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى كل حزن بما لديهم فرقون فرقات الشيخ وفهرين ولا شك أن هذه الأحزان تنافي ما أمر الله وحانوا شك كتر حزبية إلى يناديين يروح لها المفرين ومحي. بل ما حق الله عز وجل قُعْلِ إلى هل بُبْرِي إلى هل إن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم تعبدون فهذا شاء قُعْلِي وراصيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحذب حيث كان كل عزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشميع والصبيل تفصيده هو هو أعظم من ذلك لذلك فإنني أرى أن التحذب خطأ عرشاكو قالوا هان ما كان الامر مانتا ديباتا دعضو هذيت دعالة هاي هي هذيت هاي الجل هي هذيت اسجالي سينيو هي هذيت منحيه القنبية بعه وحي كد اعضو نصفاتي التفرر وحكا لميكيني سنوه دادا شاكوهن الالواركا انعي خالد شرع الاسلام كنا قالوا ترى آموا بنينا هاي مرنا من آلوا بي من هاي وحي لا هاي فريق سبحانه وتعالى يوح رسولك فريق آيات قرران هي حديث رسول عليه الصلاة والصلاة وولا قيه هاي تفرق مجره مروا قرر وولا قلت لكمه وحي لا فريق رسولك خاصة حديث كلمة كاسي حديث حديث حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه صداقه واحد شراء علماء المركز ساله وولا ما يتحزم فيه تفرقه ما حيو صداقه ومبني يلو انتصر ق أعلمني كتاب تعصيل وكوان يكون تنصبح ذاته أنا أقري سكرية هان نمكوان هنوديم مقالة دي سوء يلعنو من سدني وكوان هنوديم كوان يكون تنصبح ذاته وكوان يكون تنبيت ميال كوان يكون تنكاو بيتي وحاق وقرن أقوال علماء الله ينوني ويكادوها الليين إن تانسوا بدم حي علماء وليين آيات بي الدليشنيان حديث بي الدليشنيان أثر بيديلشنين، قول عالم بي انت صهور المحاديثي فلا يؤمنوا المفاسدك قدر نيسا أولا في الإسلام لا تكون إلا على أساس الاختلاف في الكتاب تلك برأسنا هارتا مسلمين تأتخرفتا كما يدر من وحكرة إعوال خلاف ديينين ديينة وإستهياء ديينة إسلام قوة مد خلاف رواء الله بسوما الله بحق منه من تلكنا حق واما حيوان من حق الله بحق من تلكنا, من تلكنا. جينتوا منه سلام غدا إلى سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وعجي كتاب كاسي إذن عن حقها هين قابطي أكوبكتي وعقل إلى نهة سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد وعقله اكبر سبحانه وتعالى واختلف فيه الا الذين بوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم كتاب الاسلام خلاف الخلافات الفكرات المذهبه انت ولين كتابك هو يسخرا في حد ابن يعني تفي بوضع وهو كذا هو ما يهضره و هو مسلم كاني مركو سمين يو انو ادو يريو او سوغودا گليسا بادكو باد يو كسمين وا سوغودا گليسا جيركي وا انو كسم تاگا برشلشان هو باغي غفتي وا سوغودا انو عيد هر او هرو كلقوا و باقي سيده گد يانو ما سبحان الله وتعالى حي حت ك إيمانا يقول إنه كدعي مركض وراء طبعي كتيرا يجب إبناء المكواة ستعني كأسي كتابك الله مؤمن إجابا ليه كتابك الله مؤمن كتابك الله كتاب عديا سيدا وقالوا أركي إلينا خمسة عين مهما صعنا ليس لهذا مدمد البدن الله في يطارك كتابك القرآن كما كيشيق إياه كتابك الله مدمده ومره إلهي باري سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب المبي فحق إلهي انكي من نور يا كتاب عبد مره بكتاب قواعدية وقواب بيامية كتابه احسمت آياته ثم فصلت من لدن الخبير واحكد شراشكه مجره إلى يوعده سبحانه وتعالى أهل أنت لما دروحي تعالي مرسلين كاملتين حسبياً وحوة نقضي إليه إلى أهلام لا عمل إلا تحت حزب أو لا عمل للإسلام إلا بحزب رح إلى عمل مرقباً كلا مجره اما خير ولكن كلامي شنو الا خيف ديته على سميسمو يعني خير كيون لم محمد سو لجماعتكم وسخن ابو بكر عمر عثمان علي ورسولك اخرتي قلفو رسولنا عليه الصلاه والسلام مر مورو سماعه سميسمو قلت جماعتك تعربوا عليه الصلاه والسلام الى اين انت قيامك وجين مايو هل المحسن هذا او قلي ويدي سؤالك ويدي صار صلوا الله وما احد ماذا أجبتن المرسلين رسول شينا أجبت heraus وقتها words يعني قال الله ماذا أجبتم الامير امير سماحاته وقتهاrauen ج zaten وامر ما حفي وحد跟我 ايدينا ماذا أجبت ومرسلين ما عيبيا رسول الشيتاء يقول قال لي اصبح th meats هو سيد أي فخير رسول شي هديل ويد يا الرسول يوم يبر الله الرسلا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ إِلَهٌ تُشْبِهُ صُوَرَنَا يَدَ مَنَعُ مَحَالُ يَدِهِ كُجْوَايُهُ أَرْنِيَهَا إِجِئْتَنَا بِالْغَلَيِّ مَا يَدُ جُوَايُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا نُرِيدُ إِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ وَيُقَالُ يَا إِلَهَ رَبِّ قَدْ ملي ثاني الا بالاسبه قابل كيدنا وعادي هركت رواه الحزبيه ما بناني حزبيه واسمايتني لا بس يا ولد ويديني ملك وبل شاشه كولد ويدينه على ما كاغشني تما دي كاغ ما ممكن يسوقني ثاني واحد وش دم ما قال انا جاي هي ما قال ما خطا علينا باب governe الا قاط حق وما شيقه مر ولبا مركه قال كول با لو شيقه لي قامت تي قالو ذات الهلك وقول الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم محمد هذا ترى حق ربك ينحكي لكيمه كي ضام قال كي ضام لدي خصوصا هذا الصادق برسول المبشرين والمذين الي مين قال بشريني عندي قال توحي له ويالي هي قال ودي ليا عندي دينها نروح لين اولا الاسلام نروح ونقصع daawada nadidku ay ku qaadanayaan in diinta waan dhibo ay min la baro bis dadku wax kale ma baahanad dadku uma baahna in mana xweiinaa madaxweena muslimiin fa ay doorteena aanahay aa وحا يسرعن كفش على يا إيه إن دك علمي قال الله دي باب باب يا إخوة إنا هنبتيس إنت الله ستقى إن تفسيرك الله دي باب أو علمي قال الله شاعة والسواد هو أيو وحاق اللفانسي يو وقف مسلمة والله إلا الله إلا الله هدو يا حاجة أدو أمد دواء إلا يصور يا سيديسا هدو حماوانا أمد دواء إلا بخلاني سمحا سيدو گیدو خادمینا حق نشیو بتبالي بالكليه ومدك بتبان سوا علمي بعدين خلص ثم صدقها ونبدو الثاني ما كتب كتاب قولوا دي سنار رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي سنار رسول الله قولوا دي كتاب كان لو ضه خوف البيسبه فرها لك يقتر حريه في هذا الدار مسور راح يو قال اذا الناس اتوا معي كبريو هلجد هيار انت بدك كتاب الله ومع سلطة رسول الله عليه الصلاة والسلام محاقين رب العبور خرم دونه محاقين الله بكري محا أميرو بكريم حاو ابو حرده رمحسنه ها الله هذاري كتابك إلهي سنة رسولك وحريدي ساله داي حره تاهره حرم طليقة ها كراء شيرات الإعجماعات كراء أمين الله بكريان وحرم يا شخص أما أهل السنة فإنهم يخبرونك بما في الكتاب وما في السنة سليفين تقول دي بيا كتابك سنة وردكو يا بخار كار اووس كا استاف استاف اس كاتيغري سان اديغو او اسكاري انا كتاباس كا دغانيسان لكن مين كتلا غاسواش كتين راجل رحبنا كانا تشهيد فور تغيير كان سوير فيديو الكتاب وما في السنه اس اقول في اي يقول الكتاب كيل اي وحاولوا صدها طريقه صون وانا طريقك افتي عن حن لله تعالى وما وطريقه النبي عليه الصلاه والسلام سيده محمدهما ان ان كبروا سنن كلمه ذات خلدنيت هذين اجتماعاهم محمد انكروا سبحان الله الاحلام ويجيب بين على طريق التقوى سماعنا ما قال النبي محمد misaaaf kubaradis ayaa saaqir kubaradis ayaa wanadadis ayaa muhaadarada soo galaya shan min muhaadarada soo galay waaray la baqta laakin sax ka dambeeyay jirin isla qabad dambeeyay jirin hada doontii magaraabada rabkeetiin khatarada jawaado la gertay muhaadarada oo galay noodeeda isla marka muhaadarada رياضي قاضينا امام حي وكتاب كيسرنا ايبانا بس الهي بي اضامون مقاني اضامون حربي سبحانه وتعالى وحا يتطفل مياه حدن قد جل جلالهو وحتى اكمل مفاتده شيء حذبيته ان عده صاد شوكله ايهو بياده بس ومستده اسلام كينا عليا انا اضايقه كده ايان قرمات اعظمه انه كلي انه محا يقول مسلمين ميانا بمسلم هاي مين مسلمان يمو كلي كمحاني مسلم يرى اخوان انت يا ما ادري شد بالله قال يا ابو خليفه يقول لي ما من تاكيدك واحد شيء سمعته مع عمره هو مش مسلمين يا ابا القدر لا قال لي شنو مسلمين كانوا مسلمين كانوا مستهدف بالقاركه لا مسلمين كانوا مستهدف بالقاركه هذول المسلمين سحبوا الشباب دي وقعدوا متل يسيب وهنا المسلمين توقف تحت التو واحد شيء سخر منهم كلمتك وقصويه جيرين برتا واحد فوق جيره صدق أدلى يوحا هذا الفارستو خاطر بعدو غفلان وسير كان نسك كان نسك عوا شي بالكليل كنت خاكي غامض جيتك كقصى هلكا الله عليه وخاته يكون جليك لكن حرب ولا مكتوب اه قفكم مسلم كما مسلمين فيو سماعات ودي باتم هي مخذوبه قال الجماعه كلك وقالوا لي ترى غيرت ترمسس دمرك الدشور قال كارنول ودي ديها كان سموشريا دين قالوا في <تصفيق> ريال بيقولوا ودي حكير كده متصور فوقه فوقريا ميلك شيرينتا ميال اكنوا قالوا ان ده لكم نور الاسلام مين انا قلت استوى لا اله الا الله دين الجماعه كان مضمون ان رسول كنت لما تبعت تلك الفرقه كلها باله فحاعله هي تقاليد التشجاع ده سمحوا وصوره وصوره المضرون الأفراد حيث هاي إيادة معتنى أفراد إيما ليساها علم دلها إلى أهلين التعدد داعية للفرقة فرقتنان تحزبيانا فرقتا يقرأوها التعددة وحيدت كأولوكا يانفرقه فرقه لها محي فرقه لها وحي خلاصة كتار كإله يسمى رسولك عليه ثلاثة وصلاة ساسا الفرقه شما عدنوا يوحي وانفرق سني عبد الله بلمسعود قالوا دي الله ما وافق الحق ولن كنت وحدك جماعوا واوي حق وافقت كلجاها هو جماعه فيد كلجاته حق وافقت جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكامله مضرره يا مزادثه كذلتين سيمسدوا دوائرها جماعه تكليت كيغتا عادوا ظافين هذي مؤمنه الى الهه مقدره مسلمين متبقي ضروري اتخاذ 2090 هذه الطريقه النبي قال له سيدنا عليه الصلاه والسلام متقول لنا يعني امر كان ما احنا نسوي بحادثكم انه هو جاي تمي هذو بايله هي قديه كثير كانت التكسيه هي كان امر ربيعي من نوع ريه من الاحيلات ثقاتين من نوع ريه ما يعرفوا السرايد اللي ما امنسلوا حشغيو يقوم يلبك بخي ارجانيتي بغيره ولكن هذه مد لي هي طريق رسول عليه وسلم والسلام عليه ان قالت <تصفيق> كلها ديريه كلمة دي أنه ترقى ليه محاضرة لأنه أوراق يا دياني صدينا ما أنه ما يسترق <تصفيق> فعشي يقول لها سؤال هو لو يديك راقف حتلاتين وكما تشبتو لكن إن لبوطة وقيلة أيام صباحا لأيام مفرحنا لقايا وقفضوا سؤال سوا فقد نساءه قد بيو لا لا لا لا ما ان شاء الله تعالى ما في سؤالات طاعا السلام قد بيننا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك